بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندي مهربان قل أعوذ برب الفلق بليبناد قرم بدروس كريبون وروب ربيان من شر ما خلق لزياني أويك دروستي كردوى ومن شر غاسق إذا وقب ولازيان تاريكي كاتك ذابع ومن شر النفاثات في العقد ولازيان فكران جادو قران بجري عندا ومن شر حاسد إذا حسد ولازيان بخيل حسود كاتك حسودي ببات